وأشكر لكم هذا الحضور وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا أجمعين في مجلسنا هذا وأن يعمره بالعلم النافع المقرب إليه سبحانه وتعالى وأن يجعل مجلسنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقى الله تبارك وتعالى ومن المهم جدا في مثل هذه المجالس استحضار النية الصالحة في طلب العلم لأن طلب العلم عبادة وقربه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى والنية تحتاج إلى معالجة فنسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهه مقردًا إليه وأن يمنّ علينا فيه بالعلم النافع إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وأخص بالشكر الشيخ الكريم الفاضل الشيخ عبد الرحمن التميمي و. الإخوة الأفاضل المشايخ القائمين على هذا المعهد إدارة ومدرسين وأيضا الإخوة الذين حضروا من أماكن بعيدة من الدعاة والإخوة الذين هم من, من سوبي هذا المعهد أسأل الله عز وجل أن يعظم الأجر والمثوبة للجميع مجلسنا هذا مذاكرة لكتاب عظيم النفع كبير الفائدة لأحد أئمة وعلماء الشافعية وهو الإمام أحمد بن علي المقريزي المصري الشافعي ويقال له رحمه الله تعالى المقريزي نسبة لحارة في بعلبك في الشام تعرف بحارة المقارزة وكان أصله من بعلبك في تلك الحارة وجده من كبار المحدثين ثم إن والده تحول إلى القاهرة في مصر ولي فيها بعض الوظائف المتعلقة بالقضاء فنشأ المقريزي هناك نشأ المقريزي العلامة أحمد بن علي نشأ هناك ولهذا يقال له المقريزي ويقال له المصري ف. المقريزي بالنسبة لموطن الولادة ومبدأ النشأة والمصري نسبة إلى نشأته وحياته التي قضاها مع والده في مصر وكانت وفاته رحمه الله تعالى كانت ولادته في عام سبعمائة وستة وستين ووفاته في عام ثمانمائة وخمسة ونشأ رحمه الله نشأة علمية جادة حتى إنه رفض الوظائف التي أسندت إليه وفضل الانكطاع للعلم والتفرغ للتأليف والتعليم ولهذا صنف رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة جدا ونافعة وبعض مصنفاته كما ذكر العلماء تبلغ مجلدات وقاربت عناوين مؤلفاته الخمسين عنوانا وقارب عدد مجلدات بعضها المئة كما ذكر في ترجمته رحمه الله تعالى من مؤلفاته امتاع الأسماع بما للرسول صلى الله عليه وسلم من الأبناء والأخوال والحفدة والمتاع ومنها هذا المؤلف الذي بين أيدينا تجريد التوحيد المفيد ومنها السلوك لمعرفة دول الملوك ومنها مجمع الفوائد ومنبع الفرائد إلى غير ذلك من المصنفات النافعة والمؤلفات المفيدة وقد أثنى عليه رحمه الله العلماء ثناء عاطرا ولا أطيل بنقل ثناء أهل العلم عليه وأكتفي بما قاله ابن حجر رحمه الله في إنباء الغمر قال كان إماما بارعا متفننا متقنا ضابطا دينا خيرا محبا لأهل السنة يميل إلى الحديث والعمل به إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى في الثناء عليه وكتابه الذي بين أيدينا كتاب تجريد التوحيد المفيد نافع جدا في بابه وقد أثنى عليه عدد من أهل العلم وبيّنوا مكانة هذا الكتاب وأهميته وعظيم فائدته ممن أثنى على هذا الكتاب صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص حيث نقل كتاب تجريد التوحيد المفيد كاملا في كتاب الدين الخالص وفي آخر نقله لكلامه قال هذا آخر كلام المقريزي رحمه الله في كتاب تجريد التوحيد المفيد ولله دره وعلى الله أجره فما أبلغ هذا البيان وما أشد هدايته إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان وطريق الجنان وما أجمعه لبيان الشرك وأنواعه وأقسامه وحقائقه وطرائقه ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى وقد أثنى عليه غيره من أهل العلم، وكتابه مفيد جدا، وقد أفاد فيه رحمه الله من بعض كتب أهل العلم قبله، وبخاصة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وبخاصة من كتابي مدارج السالكين. وكتاب الجواب الكافي إضافة إلى استفادة من بعض كتب أهل العلم قبله وهذا مجلس في مذاكرة هذا الكتاب ومدارسته نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يمن علينا بالعلم النافع والبصيره في دينه تبارك وتعالى ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى متوكلين عليه في قراءة هذا الكتاب والقارئ لعله معروف عند الإخوة أخونا الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ موسى محمد موسى نصر من الأردن وهو جلس معكم ربما في هذا المعهد ثلاثة شهور فلعل جميع الإخوة على معرفة به فجزاه الله خيرا على هذه المشاركة بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد والله أسأل العون على العمل به بمنه نعم بدأ رحمه الله هذا الكتاب بالبسمة وحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وسقط ذكر التسليم ولعله يكون من بعض النسخ وإلا فالأصل أن يجمع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقوله رحمه الله هذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد ليس المراد بهذا الثناء على نفسه أو تعظيم كتابه وإنما مراده بذلك ترغيب طالب العلم ب أو حث طالب العلم على حسن الاستفادة من الكتاب فولا يقول ذلك تزكية وإنما يقول ذلك تعريفا بالكتاب حتى من أول ما يبدأ قارئه في قراءته يدرك أن فيه فوائد كثيرة ومعاني بديعة جمعت و. ضمنت في هذا الكتاب فهذا غرضه ليس غرضه تزكية نفسه أو الثناء على كتابه وإنما مراده بذلك الترغيب في حسن الاستفادة من هذا الكتاب وقوله رحمه الله ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة هذا تنبيه مهم جداً وتنبيه على النية واستحضارها وأن الذي ينتفع حقا من العلم هو من صلحت نيته من صلحت نيته بمعنى أن يكون مجلسه في طلب العلم وقراءته لكتب أهل العلم وحفظه لمتون العلم يقوم بها قربة لله أما إن كان يكتب العلم أو يحفظه ليقال حافظ أو ليقال عالم أو ليقال من القاب أو الثناء أو نحو ذلك فإن هذه الأمور نعم قد تقال في الدنيا لكن لا يجد على هذه المجالس وهذا الحفظ وذاك التفقه لا يجد عليه ثوابا يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل ومن ذلك طلب العلم إلا إذا أخلص به العامل لله تبارك وتعالى وقصد به التقرب إلى الله وإلا يخسر يوم القيامة مجالس العلم كلها التي جلسها وكتب العلم كلها التي حفظها كلها يخسرها إذا لم تقم تلك الدراسة وذاك الحفظ على نية صالحة بمعنى أن يكون أراد الله والدار الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى قال في شروط شكر العمل وقبوله عند الله قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لا يكون العمل مشكورا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا قيده العامل بهذه الضوابط وبهذه الشروط فهذا تنبيه مهم جدا قوله ينتفع به من أراد الله والدار الآخرة وقوله رحمه الله سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد كتاب تجريد التوحيد المفيد سميته كتابة تجريد التوحيد المفيد مراده بتجريد التوحيد أي أنه جرد هذا الكتاب لبيان التوحيد بمعنى أخلص لبيان التوحيد فليس فيه شيء آخر وإنما أخلص هذا الكتاب لبيان التوحيد وتقريره وذكر أدلته وبراهينه من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والتوحيد من التوحيد مصدر من الفعل وحد يوحد توحيدا وهو أصل يدل على الإفراد وتوحيد الله هو بوحدانية الله توحيد الله والإيمان بوحدانية الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وقوله المفيد تجريد التوحيد المفيد هذا كسابقة عندما قال جم الفوائد بديع الفرائد فهو مفيد نافع لقارئه والمطلع عليه لما فيه من جمع نافع وبيان حسن وذكر للشواهد والأدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله والله أسأل العون على العمل به بمنه هذه دعوة عظيمة وفيها تنبيه مهم لطالب العلم وهي أن ثمرة العلم العمل ثمرة العلم العمل ومقصود العلم العمل كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يهتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل فالعلم مقصوده العمل مقصوده العمل فالعلم وسيلة لمعرفة الحق والهدى معرفة الإيمان معرفة الاعتقاد معرفة العبادة معرفة الأحكام حتى يؤمن ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة فلهذا قال والله أسأل العون على العمل به بمنه على العمل به بمنه لأن بعض الناس قد يقرأ العلم ولا يكون من نيته العمل به وإنما يقرأه مثلا ليقال قارئ وفي الحديث في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا قرأ القرآن و كانت نيته في كراءته للقرآن أن يقال قارئ فيقال له يوم القيامة وقد قيل قيل في الدنيا إنك قارئ ويكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة يأتي يوم القيامة وقد حفظ القرآن في الدنيا حفظ متقن وعرف بين الناس قيل عنه قارئ القارئ فلان مشهور القارف فلان ويثنون عليه بجودة كراءته وحسن كراءته وإتقان حفظه وكان من نيته عندما حفظ أن يقال هذا الكلام وقيل في الدنيا لكن لا يجد عليه شيئا يوما يلقى الله سبحانه وتعالى فقد يكون من نيته الشهرة السمعة لا يكون عنده نية عمل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا كان من المهم أن يسأل المسلم ربه تبارك وتعالى المعونة على العمل بالعلم فإذا عانك الله العمل بالعلم الذي تعلمته صار علمك حجة لك وإلا كان علمك حجة عليك وليس الحل لهذا الأمر أن يترك الإنسان طلب العلم بل مطلوب منه أن يتعلم دينه وأن يتفقه فعليه أن يطلب العلم ويجاهد نفسه في طلب العلم وأيضا عليه في الوقت نفسه أن يجاهد نفسه على العمل بالعلم لأن مقصود العلم العمل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 وقال تعالى في السورة نفسها سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين نعم قال رحمه الله اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه هو إلهه فالرب مصدر رب يرب ربا فهو رب فمعنى قوله تعالى رب العالمين رب العالمين فإن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحهم من خلق ورسق وعافية وإصلاح دين ودنيا والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء نعم. قال رحمه الله اعلم هذا فعل أمر ويؤتى به بين يدي الأمور المهمة حتى يتنبه القارئ والسامع مثل قول الله تعالى: فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اعلموا يقول عليه الصلاة والسلام: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهي كلمة يؤتى بها للتنبيه حتى يتنبه السامع ويتنبه القارئ، فيستوعب العلم الذي يُلقى عليه اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه رب كل شيء ومالكه وإلهه قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ذكر هذه الأوصاف الثلاثة لله تبارك وتعالى الربوبية والملك والألوهية اعلم أن الله سبحانه رب كل شيء ومالكه وإلهه ربوبية وملك وإلهية ثم وضح ذلك قال في الرب مصدر رب يرب ربا فهو راب فمعنى قوله تعالى رب العالمين أي رب العالمين معنى رب العالمين أي رب العالمين بمعنى أنه خالقهم رازقهم المتصرف فيهم المدبر لسؤونهم يحيي ويميت يعز ويذل يعطي ويمنع يخفض ويرفع رب العالمين هو المدبر لهذا العالم الخالق له المدبر لشؤونه المتصرف فيه سبحانه وتعالى لا شريك له في ذلك فإن الرب سبحانه هو الخالق الموجد لعباده القائم بتربيتهم وإصلاحهم المتكفل بصلاحه من خلق ورزق بفتح الراء وعافية وإصلاح ديني ودنيوي ديني ودنيوي فهذا معنى الرب هذا معنى الرب أي الخالق الرازق المدبر المعطي المانع المتصرف وتوحيد لله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد لله سبحانه وتعالى بأفعال من خلق ورزق وتصرف وتدبير هذا معنى رب العالمين وقوله ومالكه ومالكه لم يذكر لها هنا شرحا كما ذكر للربوبية والإلهية والسياق يقتضي أن يذكر شيء من المعنى معنى المالك والمالك أي الذي له ملك العالمين ملك السماوات والأرض لا شريك له في الملك تفرد بالملك وحده وكل من يدعى ويسأل وينتج إليه من المعبودات المتخذة من دون الله لا تملك شيئا قال الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك لا يملكون ولو شيء قليلا وليس أيضا عندهم شركة ولا أيضا في شيء قليل ليس عندهم شركة في الملك ولا في شيء قليل فالملك كله لله الملك كله لله سبحانه وتعالى هو ملك السماوات له ملك السماوات والأرض وملك العالمين فالملك ملكه جل وعلا تفرد بالخلق وتفرد سبحانه وتعالى بالملك وقوله والإلهية والإلهية عرفها بقوله كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوهاً ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبات والتوبة والنذر والطاعة والطلب والتوكل ونحو هذه الأشياء هذا معنى الإلهية أو معنى توحيد الإلهية توحيد الإلهية نسبة للإله فتوحيد الإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه وحده محبوبا مألوها لأن الإله معناه المعبود الإله معناه المعبود والتأله التعبد فتوحيد الإلهية هو توحيد العبادة بأن يفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة ويخلص له الدين ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما روى ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فبين رضي الله عنه أن اسمه تبارك وتعالى الله يدل على الألوهية ويدل على العبودية أما الألوهية فهي صفات الكمال التي اتصف بها جل وعلا فاستحق أن يؤله وأن يخضع له ويدل وأما العبودية فيفعل العبد فعل العبد بطاعة طاعته لله وخوفه من الله ورجائه لثواب الله وإخباته الإخبات هو الخشوع والانكسار والتوبة والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى. إذا يكون المؤلف رحمه الله صدر الكتاب، صدر الكتاب بهذه الأسماء الثلاثة: الرب، الملك، الإله. صدر الكتاب بما بهذه الأسماء الثلاثة. وبهذه الأسماء الثلاثة صدر كتاب الله فأوله هذه الأسماء الثلاثة وخاتمته أيضا هذه الأسماء الثلاثة أوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فذكر الربوبية والألوهية والملك وفي خاتمة القرآن أيضا ذكر هذه الأسماء في القرآن ذكر هذه الأسماء قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس نعم قال رحمه الله فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب واللصائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لحكمه وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده والتأله من عباده له سبحانه كما أن الرحمة هي الوصلة بينهم وبينه عز وجل واعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى غير أن التوحيد له قشران الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرة والقشر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به وهذا هو توحيد عامة الناس ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى ويخرج عن هذا التوحيد الصخط على الخلق والالتفات إليهم فإن من يرى الكل من الله كيف يصخط على غيره أو يأمل سواه. وهذا التوحيد مقام الصديقين قوله فإن التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه إلى آخر هذا الكلام الذي نقله رحمه الله تعالى وهذا الكلام بتمامه من هذا الموضع إلى آخر ما قرأ وهو إلى قوله وهذا التوحيد مقام الصدقين هذا منقول بشيء يسير جدا من التصرف من كتاب كتاب حيا علوم الدين للغزالي منقول عن كتاب حيا علوم الدين للغزالي ولهذا الكلام يعني كما سيأتي إضاحه كلام غير منضبط وفي شيء من الخلل في مواضع منه وكتاب احياء علوم الدين للغزالي فيه باب من أبوابه سماه العقائد العقائد وكان نبه في موضع من كتاب احياء علوم الدين على خطورة علم الكلام وحذر منه تحذيرا شديدا بل إن تحذيره فيه من علم الكلام من أقوى ما يكون في التحذير من علم الكلام ونقل كلامه في التحذير من علم الكلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية ومن ضمن كلامه في التحذير من علم الكلام قال هذا الكلام لو سمعته من محدث لقلت الناس أعداء ما جهلوا يعني لأنهم يجهلون علم الكلام يذمونه لكن خذ هذا الكلام ممن عرف علم الكلام وسبره وبلغه منتهى ثم بين أن الطريق إلى الحق واليقين من خلال علم الكلام مسدود بيّن أن الطريق لوصول الحق من خلال علم الكلام مسدود كل هذا بينه في احياء علوم الدين لكن كتابه العقائد الذي في احياء علوم الدين مبني على علم الكلام مبني على علم الكلام ولا ترى فيه آية أو حديثا لأنما كله يعني أشياء من علم الكلام كل أشياء من علم الكلام فمثل هذا الطريقة في تقرير العقيدة لا شك أنها يكون فيها شيء من الهفوات وشيء من الخلل وهذا الكلام المنقول هنا يعني قد يكون فيه مواضع جيدة ومواضع فيها شيء من الخلل ومواضع فيها أيضا إجمال مواضع فيها إجمال وأشير إلى ما ما ما يتأسر الإشارة إليه وإن كان المقام هنا يحتاج إلى مثلا شيء من الوقت يقول التوحيد حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله حقيقته أن ترى الأمور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط فلا ترى الخير والشر إلا منه تبارك وتعالى وهذا جانب من التوحيد هذا جانب من التوحيد الذي هو توحيد الربوبية بمعنى أن يقر العبد ويعترف أن الأمور كلها ليست أن يؤمن العبد ويعتقد أن الأمور كلها من الله وأن الله خالق كل شيء والمدبر مما يوجد في العبد قوة التجاء وتوكل على الله سبحانه وتعالى تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط تقطع الالتفات عن الأسباب والوسائط بمعنى أن القلب لا يكون متعلقا بها، لا يكون متعلقا بها. أما إذا كان قطع الانتفات إليها عدم فعلها، فهذا من الأشياء المعروفة عند الطرقية التي من الأمور التي عندهم تعطيل الأسباب، تعطيل الأسباب. فتقطع الالتفات على الأسباب والوسائط بمعنى أن لا يكون القلب معتمد عليها يبذل السبب ويفعل السبب لكن يكون ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى طالبا مده وعونه سبحانه وتعالى وقول فلا ترى الخير والشر إلا منه إلا منه نعل المراد الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تبارك وتعالى فيقول هذا الإيمان يثمر التوكل هذا الإيمان يثمر التوكل يثمر في العبد قوة توكله على الله سبحانه وتعالى وصدق الاتجاه إليه قال هذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم وترك شكاية الخلق وترك لومهم وهذا في إجمال ترك شكاية الخلق وترك لومهم الشكاية في بعض أحوالها ولوم الناس على التصرفات الصيئة التي تكون منهم بل حتى أيضا إقامة الحدود الشرعية عليهم والعقوبات كل هذا أمر جاءت به الشريعة ولا يتنافى مع الإيمان بالقدر ولا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى فالمخطئ يلام في خطأه ويزجر عن سفهه وعن باطله ولا يكون ذلك منافيا لتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله والتسليم لحكمه هذا كلام فيه إجمال فيه إجمال لأن ما يكون من الخلق مثلا من إساءات ومن تعديات ومن ظلم لا جناح, لا جناح على الإنسان في شكاية هؤلاء أو لومهم أو المطالبة بحقوقها التي عندهم لا, لا, لا ملامة عليه في ذلك وهذا الفعل منه لا يتنافى مع الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره لا يتنافى مع الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره هلا وإذا عرفت ذلك فعلم أن الربوبيه منه تعالى للعباد والتأله من عباده له سبحانه كما أن الرحمة هي الوصلة بينهما بينهم وبين بينه عز وجل فالربوبيه منه أي أنه هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لسؤون الخلائق والتأله الذي هو التعبد من عباده له فتوحيد الربوية توحيد لله بأفعاله وتوحيد الألوية توحيد لله بأفعال عباده بأفعال عباده فالربوية منه سبحانه والتأله من العباد والتألّه من العباد التألّه الذي والتعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى والرحمة هي الوصلة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى إيمانهم برحمته وأنه الرحمن الرحيم وإيمانهم أيضاً بغير ذلك من صفات كماله إحسانه ولطفه إلى غير ذلك هذه وصلة لمزيد الإقبال والعبادة لله لأن العبد كل ما كان بالله عرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد قال وعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله وعلم أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا توحيد الله تعالى وهذا لا ريب فيه لا ريب أن, أعظم أن التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق وهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله والأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى و كل عمل لا يكون قائما على التوحيد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون مقبولا فالتوحيد هو الأساس الذي يقوم عليه الدين فهو أنفس الأعمال وأجلها قدرا وعليه قيام الدين ولهذا به يبدأ قبل غيره يا معاد إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله قال غير أن التوحيد له قشران والكلام لا يزال للغزالي نقلا من كتابه يا علوم الدين قال التوحيد له قشران الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله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 بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك والتصديق به وهذا هو التوحيد عامة الناس وهذا هو توحيد عامة الناس هذا الكلام أيضا كلاما فيه شكال هذا الكلام فيه شكال و أهل العلم لا يعبرون بمثل هذا التعبير و القشر تعبير فيه شيء من التهويل بالأمر فيه شيء من التهويل بالأمر وإن كان ظاهر الكلام لا يفيد ذلك، لكن التعبير بالقصور عادة القصور أشياء لا ينتفع بها، القصور أشياء لا ينتفع مثل قشر الفواكه وغيرها ترمى لا ينتفع بها، والسياق لم يعني يسق هذا الكلام في أشياء أراد أن يقرر أنها ليست مهمة. وإنما هذا استلهام لكن استلهام غير غير لائق ولا مناسب أن يقال عن التوحيد قشر بل أمور الدين كلها ما يصلح أن يعبر عنها بذلك حتى وإن قصد مثلا معنى صحيحا حتى وإن قصد معنى صحيحا لا يناسب التعبير بذلك وفي تعبير بعض المتصوفة في بعض تعبير بعض المتصوفة يصفون الأحكام الفقهية التي يعتني بها الفقهاء بأنها قصور وما يسمونه حقائق عندهم هم يسمونه يسمونها لباب فيعتبرون الأحكام وتقريرات العلماء الفقهية يسمونها قصور. وبعض العلماء كتب رد في من يقسم الدين إلى لباب وقشور تهوينا بما يسميه من الدين بالقشور مستهينا به ومستخفا به ومثل هذا موجود عند بعض المتصوفة موجودا عند بعض المتصوفة والشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناه لقضية أذكر ذكر أشار إلى بعض كتب أهل العلم في الرد على عندما عند لفظة الكتاب مرتب على الحروف الهجائية عند كلمة قسور ذكر بعض أهل العلم الذين كتبوا في الرد على من يهون من بعض أمور الدين وصفا لها بالقسور بعضهم أيضا يلقبها مثلا بألقاب أخرى كلها مدارها على التهوي من التهوين من هذه الأمور والتقليل من شأنها. قال الأول الأول أي مما وصف بأنه قصر التوحيد الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا ومناقض التثليث الذي تعتقده النصارى مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى هذا الكلام فيما يظهر لي أن أوله أن آخره يناقض أوله يناقض أوله لأنه, لأنه الآن يتحدث عن شيء سماه قشر وقال إنه يقال باللسان قشر وقال إنه يقال باللسان تقول بلسانك يعني دون, دون اعتقاد في القلب ثم في خاتمة الكلام يقول ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى كيف يكون مناقضا لعقيدة وهو, عن وهو هنا ليس عقيدة وإنما قول باللسان واضح يعني هو الآن في أول كلام هو لا يتحدث عن عقيدة وإنما يتحدث عن قول باللسان وبعد ذلك قال وهذا يصدر حتى من المنافق إذا كان القول المجرد الذي حتى يصدر من المنافق إذا كان قولا مجردا ويصدر من المنافق كيف يكون منافيا أو مناقضا لعقيدة التثليث وهو قول مجرد لو قيل مثلا وهو مناقض للقول بالتثليث مثلا لو قيل وهو مناقض للقول بالتثليث سيكون قول في ظاهره مناقض لقول للنصارى في ظاهره ربما لكن هنا في أول كلام يتحدث عن مجرد قول لا عقيدة معه وفي آخر الكلام يجعله مناقضا لعقيدة للنصارى التي عقدت التثليث هذا من جهة من جهة أخرى أن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد وليست مناقضة لتثليث النصارى في حسب مناقضة للشرك بكل صوره ليست مناقضة للتثليث الأب والابن وروح القدس بل مناقضة للشرك بكل صوره لا إله إلا الله كما أنها ناقضة للتثليث ناقضة أيضا لدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والسؤال المقبورين ودعاء الأموات والدبح لهم لا إلى الله تنقض ذلك تنقض ذلك كما أن تنقض التثليث قالوا هذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرة وهذا التوحيد أيضا العبارة ليست دقيقة عندما يقول هذا التوحيد يصدر من المنافق المنافق ليس عنده توحيد المنافق ليس عنده توحيد عنده قول لكن ليس عنده توحيد لأن التوحيد مدلول لا إله إلا الله والمدلول ليس موجودا عند المنافق المنافق عنده قول لا إله إلا الله أما مدلول لا إله إلا الله ليس عند المنافق أصلا إنما عنده القول فقط فما يصح يقال أن هذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق المنافق لا يصدر من هذا التوحيد يصدر منه ماذا معي أنتم ولا لا يصدر منه القول فقط المنافق يصدر منه القول فقط لا يصدر منه التوحيد الذي هو مدلول القول الذي هو مدلول القول هذا لا يصدر من المنافق المنافق عنده قول إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلو إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم فالمنافق ليس عنده توحيد وإنما عنده قول يظهره لكن لا توحيد عنده فلا يصح أن يقال إن هذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق نعم لو قيل إن هذا القول قول لا إله إلا الله يصدر من المنافق الذي يخالف سره جهره الذي يخالف سره جهرا واذا قيل أن التوحيد يسطر من المنافق ما هذا التوحيد الذي يسطر من المنافق ما هو لا يوجد توحيد يسطر من المنافق المنافق ما لا توحيد عنده المنافق عنده قول فقط قول لا يعتقد مدلولة ومعناه. قول فقط يقول لا إله إلا الله فالمنافق لا يصدر منه توحيد بأي اعتبار وإنما يقول لا إله إلا الله وهو يبطن الشرك والكفر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن وإذا خلو إلى الشياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون مثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يشهد إن المنافقين لكاذبون أي كاذبون فيما قالون بألسنتهم من حيث أنه لا يوافق ما في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 يشتمل القلب على اعتقاده ما هو هذا التوحيد الذي يشتمل القلب على اعتقاده والتصديق به قالوا هذا هو توحيد عامة الناس ما هو هذا التوحيد هل سبق له بيان هل سبق له بيان لأن قال التوحيد له قسرا الأول أن تقول بلسانك ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى والقسر الثاني أن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول فهل سبق لمفهوم هذا القول بيان؟ هل سبق لمفهوم هذا القول بيان قال بل يشتمل القلب على اعتقاده يعني هو قال ويسمى هذا التوحيد القول ويسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث وهو مناقض التثليث لكن لم يبين لم يبين بالبيان الشافي الوافي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله أنها تعني إفراد الله بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى فلا يذبح إلا لله ولا توكل إلا عن الله ولا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يندر إلا لله هذا المعنى لم يبين الذي هو التوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله ما تقدم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 ولا يعبد غيره ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الانتفاة عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره وفي نهاية الكلام على هذا التوحيد وشرحه له قال وهذا التوحيد مقام الصديقين وهذا التوحيد مقام الصديقين إذن العامة عامة الناس الذين قالوا وهذا توحيد عامة الناس ما التوحيد الذي عندهم إذا كان توحيد الصديقين إفراد الله بالعبادة ولا يعبد غيره أولئك إذن العامة ما هو التوحيد الذي عندهم ما هو التوحيد الذي عندهم وهل يعني في مقتضى السياق الذي مر التوحيد الذي عندهم مناقضه الثليث الذي تعتقده النصارى مثلا هذا الكلام ما في بيان لل التوحيد وال التقسيم هذا تقسيم فيها فيها تقريرات يعني مشكلة غير واضحة ويعني كلام غير منضبط في تقرير التوحيد الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله أو جدهم لتحقيقه فرق بين كتابة أهل العلم الراسخين في فهم التوحيد والبصيرة به وبين كتابة يعني من مثلا اشتغل بعلم الكلام أو اشتغل بأمور من من هذا القبيل فتدخل إشكالات الآن يعني حتى يتضح لك الأمر أكثر لو أن شخصا يريد أن يشرح للناس التوحيد يريد أن يشرح للناس التوحيد وقرأ عليهم هذا الكلام التوحيد له قشران ها والقشر الأول كذا والقشر الثاني كذا وله لباب قالوا يقولوا له هذا توحيد ولا فاكهة ولا خضروات هذا هذا هذا الكلام ما ليس له وجود في في الكتاب والسنة ولا وجود له في كلام العلماء رحمه الله تعالى أهل السنة أهل البصيرة في في التوحيد والفهم له والتقرير لمعانيه وهذا كلام عجيب يعني لما يقول ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى ثم يقطع الالتفات عن الوسائط وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. ولا يعبد غيره. التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة أن يعبده سبحانه وتعالى ولا يعبد غيره وأيضا توضح يعبده بالدعاء. بالرجاء بالحوب بالخوف التوكل تبين هذا هو التوحيد أما مثل هذا الإجمال فإنه لا يفيد في تقرير التوحيد وبيانه الآن لما شرح التوحيد أخذ يبين الذي يخرج عن هذا التوحيد إذا كان التوحيد أن نعبد الله وأن نفرده بالعبادة ما الذي يخرج من هذا التوحيد أول ما يجب أن يتحدث عن فيما يخرج عن هذا التوحيد هو ماذا الشرك بدعاء غير الله وعبادة غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله قال ويخرج عن هذا التوحيد ذكر أمرين الأمر الأول اتباع الهوى يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى وهذا أيضا فيه جمال هل كل اتباع للهوى يخرج من التوحيد هل كل اتباع للهوى يخرج من التوحيد يخرج من التوحيد مثل قوله فرأيت من اتخذ إلهاه هوى فأخذ يعبد غير الله و يا يصرف العبادة لغير الله لكن من اتخذ من اتبع هواه في معصية من المعاصي في معصية من المعاصي اتبع هواه في معصية هل هذه هل هذا الاتباع للهوى يخرج من التوحيد قال ويخرج يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى اتباع الهوى فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا فقد اتخذ هواه معبودا قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هوا. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد لم يعبده إنما عبد هواه نحن الآن نخرج من إشكال وندخل في إشكال قال عابد الصنم لم يعبده وإنما عبد هواه لم يعبده وإنما عبد هو وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى التي يعبر عنها بالهوى هذا كلام غير صحيح الذي يعبد الصنم يسمى عابد الصنم وهو عابد له حقيقة ولا صحة أن يقال إنه لم يعبد بل يقال عبده والقرآن والسنة في مواضع كثيرة جاء بتقرير ذلك تقرير ذلك وأنهم يعبدون غير الله من الأصنام والأوثان وغيرها فقال يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم هذا رجوع إلى كلامه الأول وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم فيقول يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم وهل كل سخط على الخلق والتفات إليهم يخرج من هذا التوحيد أحيانا يكون السخط على الخلق من التوحيد أليس كذلك؟ أحيانا السخط على الخلق يكون من التوحيد عندما يسخط عليهم غضبا لله في كفرهم في شركهم في باطلهم وقد يكون السخط عليهم في أمور مثلا دنيوية يسخط عليهم لأنهم أخذوا حاجة أو سرقوا ماله مثلا سرق له مال وسخط هل سخط على السارق يخرج من التوحيد قالوا يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه وهذا التوحيد مقام الصديقين وهذا التوحيد مقام الصديقين وعلى كل يعني هذا الكلام كما قلت منقول من إحياء علوم الدين وفي مواطن يعني كثيرة فيها فيها خلل في مواطن كثيرة فيها خلل في هذا الكلام ربما أنني أيضا لا أحسن يعني الدقة في نقد هذا الكلام لكنه فيه خلل كثير نعم قال رحمه الله ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكر توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله تعالى عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين كما قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يسوون يسوون غيره به وقال الله تعالى وهم بربهم يعدلون وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة كيف الشرك في توحيد الإلهية وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا فقال تعالى قل أغير ال... وأنه تعالى وأنه تعالى حقيق ب... بإفراده بإفراده وليا وحكما وربا فقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وقال أفغير الله أبتغي حكما وقال قل أغير الله أبغي ربا فلا ولي ولا حكما ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله فلو قال لا رب إلا الله لما أجزأه عند المحققين فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شد منهم وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا وهو الذي ينكره المشركون نعم. هذا كلام جميل ومحكم كلام متين و... وهو منقول من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى مع شيء من التصرف يقول ول ولعيب أن توحيد الروبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده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 يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله المشركون لم ينكروا توحيد الربوبية لأن القرآن في مواضع كثيرة منه دل على إقرارهم بتوحيد ربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله فهم يقرون ب أن الله هو الخالق وأنه سبحانه وتعالى هو الرازق ولهذا قال الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله وقال الله تعالى ومن الناس يجعلون وقال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال غير واحد من المفسرين وما يؤمن أكثرهم بالله أي رب خالقا رازقا إلا وهم مشركون أي معه غير في العبادة فيقرون بأنه الرب الخالق الرازق لكنهم يجعلون معه الشركاء في العبادة فهذا معنى قوله ولا ريب أن توحيد الروبية لم ينكره المشركون ولا ريب أن توحيد الروبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم بل أقروا أنه سبحانه وحده خالقهم وخالقوا السماوات والأرض وكما شرط القرآن دل على ذلك في مواضع إكرار المشكين بان الله وحده هو الخالق لهم والخالق ولا انسان من خلقهم لا يقولن الله خالق السماوات والارض ولا انسان من خلق السماوات والارض لا يقولن الله والقائم بمصالح العالم كله اف من هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض فهذا كله مما به هؤلاء القائم بمصالح العالم كله وإنما أنكوا توحيد الإلهية. كم باقي على أذان عصر؟ ها؟ كم باقي على ذا؟ ها؟ باقي ربع ساعة. نكمل هذا القدر وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة كما قد حكى الله عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فهنا أنكروا توحيد المحبة توحيد الإلهية فجعلوا مع الله شركا هل هؤلاء الأندات الذين يحبهم المشركون كحب الله هل يعتقدون فيهم أن أن أن أنهم شركاء لله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير الجواب لا لا يقولون ذلك في, في الأصنام وإنما أشركوهم مع الله في ماذا في المحبة أشركوهم مع الله في المحبة أشركوهم معه في العبادة قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله مثلها وما يؤمن أكثر بالله أي ربا إلا وهم مشركون أي معه غيره في العبادة مثلها أيضا فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله ونتوقف ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وأآلنه وصحبه أجمعين.